فلا تدعوا مع الله إلها الآخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين 111. واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إن 111. بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السبيع العليم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 أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّرِ قاليات وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ايمن قلبي قريب